بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نورة الملاحي سورة الملك مكية من مقاصد السورة اظهر كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه التفسير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الغفور لذنوب من تاب من عباده الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس بين سماء وسماء لا تشاهد أيها الرائي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب فارجع البصر هل ترى من تشقق أو تصدع لن ترى ذلك وإنما ترى خلقا محكما متقنا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر مرة بعد مرة يرجع إليك بصرك ذليلا دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماء وهو كليل منقطع عن النظر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا أقرب سماء إلى الأرض بنجوم مضيئة وجعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقهم وهيئنا لهم في الآخرة النار المستعرة وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقده وساء المرجع الذي يرجعون إليه إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور إذا طرحوا في النار سمعوا لها صوتا قبيحا شديدا وهي تغلي مثل غليان المرجل تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز من شدة غضبها على من يدخل فيها كلما رميت فيها دفعة من أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قال الكفار بلى قد جاءنا رسول يخوفنا من عذاب الله فكذبناه وقلنا له ما نزل الله من وحي لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم عن الحق وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال الكفار لو كنا نسمع سماعي ينتفع به أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل ما كنا في جملة أصحاب النار بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاء به ونكون من أصحاب الجنة فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار فبعدا لأصحاب النار ولما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزاءهم عقبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهم فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة وأسروا قولكم أو جهروا به إن أنه عليم بذات الصدور هو أخفو أيها الناس كلامكم أو أعلنوه فالله يعلمه إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء من ذلك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر وهو اللطيف بعباده الخبير بأمورهم لا يخفى عليه منها شيء هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة للسكن عليها فسيروا في جوانبها واطرافها وكل من رزقه الذي أعد لكم فيها وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مدلله لسكن عليها فإذا هي تطالب بكم بعد استقرارها أم أمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أم أمنتم الله الذي في السماء ان يبعث عليكم حجارة من السماء مثلما بعثها على قوم لوط فستعلمون حين تعينون عقابي انذاري لكم لكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم فكيف كان إنكار عليهم لقد كان إنكارا شديدا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن انه بكل شيء بصير ولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة وتضمها إليها تارة أخرى ولا يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الله إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه منه شيء أمن أم هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إِنِ الكافرون إِلَّا في غرور لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم ليس الكافرون إلا مخدوعين خدعهم الشيطان فاغتروا به أمن أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور هو لا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم بل الحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي واقعا على وجهه منكبا عليه وهو المشرك أهداء من المؤمن الذي يمشي مستقيما على طريق مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين الله هو الذي خلقكم وجعل لكم اسماء تسمعون بها وابصارا تبصرون بها وقلوبا تعقلون بها قليلا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها لا أصنمكم التي لا تخلق شيئا وإليه وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء لا إلى أصنمكم فخافوه واعبدوه وحده ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين هو يقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث متى هذا الوعد الذي تعيدنا يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم أنه آت قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل أيها الرسول إنما علم الساعة عند الله لا يعلم متى تقع إلا هو وإنما أنا منذر واضح في نذارتي لكم فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ فَلَمَّا حَلَّ بِهِمُ الْوَعْدُ وَعَاينُوا الْعَذَابَ قَرِيبًا مِنْهُمْ وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فَسْوَدَّتْ ويقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجبونه قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرا عليهم أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين أو رحمنا فأخر في آجلنا سمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم لن ينجيهم منه أحد قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده آمنا به وعليه وحده اعتمدنا في أمورنا فستعلمون لا محالة من هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني إن أصبح ماءكم الذي تشربون منه غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه من يأتيكم بماء كثير جار لا أحد غير الله